Oh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جميلة وجديدة ومتجددة مع الدكتور الوهاب الطريري كما كنا قد وعدناكم بالأمس أنا في هذه الحلقة أكاد أجزم أننا سنخرج بالكثير من الفائدة والمتعة بذن الله و ذلك اللي تميز ضيفنا في هذه الحلقات الدكتور عبدالرهاب الطيري حياك الله دكتور حياكم الله و حيا الإخوة أخوات والبنات الله يحييكم في هذا اللقاء الجميل أهلاً وسهلاً وبين يدي اللقاء الحقيقة أهناك على فكرة هذا البرنامج الله يحييكم دكتور لأن فكرة هذا البرنامج هي نقل الجانب الواقعي في حياة من يتحدثون عن الرسالة نعم وهذا يعني ملحظهم لأننا عندما نتحدث في برامجنا تحدث عن الجانب المثالي الذي نطمح أن نرتقي إليه صحيح. وأن يرتقي المشاهد المشاهدون إليه، لكن يبقى عند الإنسان جانبه الواقعي نعم. الذي قد يتطامن. عن ما هو يطمح إليه، صحيح. ولذلك فلفت النظر للجانب الواقع هو منهج قرآني. لا. الله عز وجل يقول عن الرسول ما أرسلنا قبلكم من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الله لهم برنامجهم من الواقع مثل الناس. يا سلام. فنحن لا. الآن يعني نطلع على البرنامج الواقع للمشاهير الذين قبلتمهم، ومع من التقوا مع جمهور الرسالة في برنامج عينه. الحقيقة دكتور عبد أنا أيضا أشيد بشي فيك، أنا التقيتك يمكن من خمس سنوات في برنامج. والآن ألتقيك في برنامج آخر وتزداد شبابا وجمالا وهذا أكيد فيها سر إيش هذا الغزل الرقيق لعنى <تقلع عن> الهواء مباشرة <تصفيق> <تصفيق> لا أصبحنا نتباقل السنة ونمسح الجوخ البعض يعني لا والله لا أنا صادق يعني فعلا ألتقيتك من خمس سنوات ما شاء الله يعني الله يحيكم. تشكر بعمف <تصفيق> الله يحفظكم شيخنا خليني أسألك عن يعني يمكن في جزء من الناس ما تحب نسأل عن العمر أو كم عمرك الآن و وأنا برضو ما رح أسأل كان لكن الميلاد والنشأة وين كانت؟ الميلاد في في بدينتي زل في... ولدت هناك لكن نشأ كانت في الرياض في حي دخنة في البيوت الطين المتقاربة الجدر المتطامنة السقوف الله في الحارات المكتظة وسكك المتربة والأبواب المتقاربة وحيث وأنت في بيتك تسمع صوت جيرانك النوم في السطوح في, في ليالي الصيف ومدى في رمضان لا أزال أتذكر كيف كنا في رمضان وكان في فصل الصيف بعد صلاة التروح مباشرة ننام اللي يستيقظ مرة أخرى صلاة التهجد كانت حياة لست من النوع الذي يتغزل بالماضي وصف بأنه جميل مطلقا لكن الماضي يكون جميل لأن الإنسان تخفف من القلق فيه فما يذكر فيه إلا الجميل لكنني أريد أن نذكر الماضي بشيء من ال من يعني لا تكلم عنه بغزل أنا ألاحظ يتكلمون عن الماضي يتكلمون بغزل ويصورون بصورة يعني وردية من جميع النواحي لا الناحية الواقعية حتى في اخلاقيات الناس كان فيها يعني النقص الموجود في الجانب التديني بالعكس نحن الآن أحسن حالا بكثير يعني تذكرت زمن النشأة عندما كنا نذهب إلى المساجد لا نجد فيها إلا شيخ يسعل ولا نجد الشباب كان الشباب قعد له بأشياء أخرى الحمد لله الآن عندما أذهب إلى المسجد أرى الشباب وهم متراصطون في الصفوف أرى الشباب لا يخرج لا بعد أن ينتهي تنتهي الوتر. نعم. نعم. يعني كان صرات الشباب للتراويح كانت في, في في جيل النشأ كانت شيئا نادرا. الكلام عن النشأ قد يسرق بقية الحلقة. نعم. فادع بقية الوقت. له. لو يعني قدر لك دكتور عبد الوهاب أن تعود إلى تلك الأيام هل تعود يعني الآن في ناس مثلا بعد سن التقاعد يجي يقول والله أنا خلاص. أنا مخطط إني بعد التقاعد راح أرجع للقرية اللي أنا كنت فيها. أنت ممكن عندك هذا الفكرة ولا لم لا؟ لم أنشأ في مدينة يزيل في مدينتي زلفي تولدت فيها لم أنشأ. أنا نشأت في الرياض. ولا أحن للعودة إلى الماضي بل أنا أقول لأبنائي يعني أنا أحسدكم أنكم أدركتم امكانات وقدرات وعلوم لم ندركها. م. يعني أنا مرة جمعت عيالي ناصر وأخوانه وقلت لهم كان معي كتاب العادات السبع إيه نعم الاستيفان وكنت جايب لهم العادات السبع للمراهقين اه لهم هذا الكتاب لو قرأته في سنكم لغير مسار حياتي أيوة أنتم الآن أصبح عندكم الآن علم إدارة الذات والتخطيط الاستراتيجي وأشياء اللي ما كنا في حياتنا لم تكن من ثقافتنا في في النشأة ولذلك يعني عشنا ونحن نعلم أنفسنا بأنفسنا ونتعلم من تجاربنا وتعلم من أخطائنا وليس في عمرك سعر تعلم من أخطائك تعلم من أخطاء الآخرين فمثل هذه الأشياء الآن اجتمعت معارف علوم وإمكانات وسائل التصالح هي تختصر العمر أنا تعجب الشيخ رشيد رضا رحمه الله لما وصل إليه كتاب مفتاح كنوز السنة نعم. هو مفهرس لكتب السنة قال لو وجدت هذا الكتاب في نشأتي لاختصر لي نصف عمري الله. فكيف الآن أدرك الآن البحث في الموسوعات وأدرك كم سيقول فالحقيقة يعني أنا أهن أبنائنا وشبابنا الآن بهذه الإمكانات المتاحة لهم والتي لم تكن متاحة لنا كما كان آباؤنا وأجدادنا يحسدوننا على أشياء وتي حتى أننا لم تكموا في حالهم يعني أنا أذكر جدي الله يرحمه كان كثيرا ما يعلق علينا ويقارن وضعنا بوضع الشظف اللي كانوا فيه وهكذا يعني لكل زمان دولة مريجة أي والله شرائك أترى دكتور أنت ما شاء الله تمتاز باللغة والفصاحة فأحياناً أنسى نفسي أني مذيع وأعتبر نفسي مشاهد فأ... <تصفيق> الله أحيانك <تصفيق> أنت لا زال بلد الغزل مفتوح عندك إلى الآن لا أغلقه حتى يعني... خلينا نشوف صورة مع بعض دكتور نبغى نعلق عليها إذا تكرمت تفضل شو مع بعض تعرف هذه الصورة دكتور؟ والله واحد كنت سبق التقيت بك قبل السلوية طويلة حيث الله كلمة التقيبة كلمة أطل في المراية عجيب نلتقي مع بعض سبحان الله الله يحفظكم هذه الصوراتك دكتور كم كان عمرك وقتها؟ هذه الصورة في البرحلة الثانوية مم. هذه فترة الآمال العراض والطموح غير المحدود فترة الآمال مع التخفف من المسؤوليات مم. هذه الصورة كانت في الفترة الجميلة في حياتي فترة الدراسة الثانوية التي إذا ذكرتها ذكرت أشياء لا تزال تبني في شخصيتي لأن الإنسان مثل بناء الآن أي بناء ما هو اللي بناه واحد؟ لا. فيه المقاول والمهندس واللي ب... واللي صب الميداه وال كذلك بناء الإنسان مدرسك في مرحلة بدائية بنا جزء من شخصيتك ومدرسك نعم. في المرحلة المتوسطة بنا جزء من شخصيتك وفي الجامعة وجرانك وأصدقائك ومؤثرين فيها كل واحد بنا جزء من شخصيتك نعم. فشخصيتي أنا الآن هي بناء من أناس كثيرين التقيت بهم وتأثرت بهم من أصدقائي ومشايخي ومدرسيني فالصورة في هذه المرحلة تذكرني بمشايخي في تلك المرحلة شيخي الشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله, رحمة الله. والذي كان لنا في المدرسة اليمامة الثانوية أباً نا. وأستاذاً وصديقا تذكرني بالأستاذ الكبير والمربي الأستاذ أبو سعود عبد الرحمن الثاقب العجاجي أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره آمين. وكان هو مدير ثانوية اليمامة هذا المدير اللي كان الأصل فيه أن يتعامل فقط مع المدرسين نا. كان يملأ نفوس الطلاب الله. يعني أذكروا حن طلاب يمكن ما ألتقيت بالتقام مباشر لمرات معدودة لكن كان يملأ حياتنا فعلا أنا أقول هذا الرجل كأنما فصلت شخصيته بمقاس القيادة التعليمية يعني قائد تعليمي منطراز متميز جدا ولذلك لا نزال نحن الآن نذكره بتأثر بشخصيته وبطريقة إدارة الثانوية أتذكر يعني في هذه المرحلة بداية يعني الصورة هذه هي بداية الارتباط بالمشايخ توي بادي ارتبط بالشيخ عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة امدى الله في عمره آمين. وكان في ذلك الوقت مدرس في كلية الشريعة وكان جارنا انا ايضا في بيت طين في شارع العطايف في تلك الصورة هذه تذكرني بداية تعرفي بالشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله تذكرني بالمرحلة الوردية في... في حياة الشاب مرحلة اكتمال الطاقات مع التخفف من المسؤوليات فيعيش حياته بسعتها كلها يعني يذهب إلى فراشه لا يحمل هم وإنما يحمل آمال لا يتحدث إلا عن سأفعل سأكون سأ بينما في مثل عمرنا الآن مثل من تجالس الآن <تصفيق> تستندقني بكنت وكنت فانتقلت الآن إلى مرحلة الكنتية لكن في تلك ما كانت كان موجودة ما فيها كنتو نعم ذلك المرحلة كانت سوف س... وساء هذه المرحلة الجميلة مرحلة الآمال العراض والطموحات الواسعة والمسؤوليات القليلة مرحلة جميلة طالب بما أني أنا لسه فيها الآن لازم أستثمرها جميل جدا <تصفيق> طيب برضو دكتور أدوهاب نشوف صورة ثانية وبرضو نبغى نعلق عليها حديثكم لا يمل شوفها مع بعض هذه الصورة من هذا الشيخ دكتور هذه صورة جدي الله بن أحمد الطريري جدي رحمه الله علي رحمه الله عشت معه كصديق وليس كحفيد عجيب هو ممن نسأل الله في عمره في تجاوز التسعين وقارب المئة ممتعا بقواه البدنية وقواه العقلية يعني شوف صورته الآن ما معه عصاء ما شاء الله. وهذه الصورة يعني كانت قبل وفاته يعني يمكن بسنوات قليلة أو سنة يعني. عمره كم تقريبا هنا في الصورة ذي؟ بتجاوز التسعين. ما شاء الله ما شاء, ما شاء الله. تجاوز التسعين. واستفدت منه كثيرا لأنه ممن عاش حياة ليست ليست طويلة فقط بل حياة طويلة وعريضة. نعم. يعني في سن نشأته سافر للكويت ثم العراق ثم للهند سريلانكا. وسقطرة والعدن وعمان وكان يركب البحر في سيد اللؤلؤ والتجارة في في في الهند وسيلان وغيرها وكان في تلك المرحلة ايام الاستعمار البريطاني. كان استفدتنا الحديث عن تلك المرحلة هو طبعا لأن توفي وهي اسمه بريطانيا بريطانيا العظمى. إيه نعم. يوم إنه. قامت الحرب في فوكلند. قال هذه الأرجنتين هي لقوا بريطانيا ببريطانيا العظمى. أجيء. ف... <تصفيق> كان... كان السفر بدون جواز سفر كان دولة واحدة. من يطلع ميه. من الكويت إلى أن يصل كراتشي أو بيون في دولة واحدة كلها تحت إنتب بريطاني على عمان على غيرها. فكان فكنت إذا جلست معه يتجدد الحديث عن هذه التجارب العظيمة سمع. يعني أذكر مثلا من أشياء اللي كان يحدثني فيها عن تأزم. بين المسلمين والهندوس قبل انفصال الهند وباكستان اي نعم الوقت كان في الهند فكان يقول الجو متوتر بين طبعا هذا صياغتي هنا بين المسلمين والهندوس ما بعد انفصلت الهند ولا انفصلت فيقول مرة مرينا من عند مقهى فكان فيه يمني جالس فلما سمع انت سعى نتكلم بالعربي استضافنا وباشر علينا حسب تعبيره باستكانة <تصفيق> شاي اي, أي. فجاء الاسلام اعمال بكره مرينا واذا اليمني في نفس المطعم لكنه في شجار مع صاحب المطعم نعم احنا طبعا هذا مباشر علينا من امس فجينا فزعين معه <تصفيق> فيوم فزعنا معه جو المسلمين فزعوا معنا على اساس اننا مسلمين ايه. وجو الهندوس فزعوا مع صاحب المطعم لانه هندي نعم لا. واذا بالمشاجره بدل ما تصير مشاجره اصبحت معركه وبدل ما تصير بين صاحب المطعم وبين الزبون اصبحت بين المسلمين والهندوس وامتلات الشوارع والساحات وح ويقولوا الهندو المسلمين جاوا معنا جابوا لنا العصي والهراوات وبدأنا ضرب حتى انسدت الشوارع قلت طيب وبعدين كانوا بعدين جوا الإنجليز لا تدخلوا معنا ولا ضاربونا قامت السماء حسب تعبيره قامت السماء تهمل علينا منحار عجيب جابا لهم مياه الحار فرقوا وقالوا يوم قامت السماء تهمل علينا منحار كلم بنا بس يدوي يدوي نقرب شارع هجبعة وانعالنا ترى هناك لها الحين ترك لي منعالك من هناك لها الحين لكن والسبب المشاجرة قال والله بدري حنا فزعلوا يوم استفزع منه وأنا أدري شو السبب قلت حنا أنا طبع بدأ العربي أوطاني لا, لا, لا يسألون آخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال القرآن إيه والله دكتور فهو لا أنتوف فيهما ذي أصل والسبب المشاجرة هو يدري إنه فزع مع اللي بشر عليهم البارع فكانت حيات رحمه الله يعني حياة عريضة استفدت منها استفدت منها من الناحي الأخلاقية يعني أذكر إنه قال لي كلمة كان يرويها عن محسن الفرم نعم يقول ترى المعروف مثل الذهب الذهب يعني اللقطة يدورها مجموعة ويلقاها واحد الله فكان يقول يعني أن فرصة صناعة المعروف ترى ما تأتيك دائم يا سلام هي مثل اللقطة يدورها ناس ويلقاها واحد فإذا جدت فرصة صناعة المعروف فلا تضيعها الله ترى بتدورها بعدين ولا تلقاها هذا المعنى إذا بقي في نفسي واستفدت من حقيقة في مواقف كثيرة جميل. شعرت أن هذه اللقطة ينبغي أن لا تذهب. أخذت اتصال ذات أير تكرم دكتور أختي خديجة من موريتانيا تفضلي خديجة السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته. وبركاته تفضلي الدكتور عبد رهاب معك أنا أريد من فاضل الشيخ أريد من فاضل الشيخ أن أن أن يطلب لي ربي يطلب لي ربي يدعو يصلي أن يطلب لي ربي يا, أن يدعو أخت لي ربي أن لي يا أختي ديستا الدعاء ديستا لك مبذول ومنك مأمول أدعو لك دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب و... لله في الساعة التي يتعرف فيها الجير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا أختي خديجة شكراً جزيلاً سأل الله أن يحقق لك كل أمانك دكتور أنت تحدثت عن الجد بأسلوب جميل وحكمة كبار السن دائماً الحقيقة يعني تصاحبنا دائما أنا يمكن من الأشياء اللي نعتب على الجيل الحالي وأنا منهم نعتب على الجيل الحالي أنهم لا يستمعون إلى كبار السن ولا يأخذون من حكمتهم أصبحنا يعني نأخذ الحكمة من جوجل نأخذ الحكمة من زملائنا كان في فجوة صارت ما بين الكبار والصغار أو الشباب يعني أو هذا الجيل والجيل الذي سبب ومثل ما تفضلت يعني كان في كثير من الحكم ممكن برضو يعني وش ممكن يعني نتكلم عن الوالد أيضا أنك أفدت منه طبعا لا أريد أن يستقني الحديث إلى طريقة كل فتاة بأبيها معجبة نعم لكن أقول أبي كان أبا كأب كان أبا عظيما يعني أذكر نقطتين مهمات النقطة الأولى أنني لا أذكر أن الوالد حفظه الله متعب الصحة والبركة في عمره وحياته كان يلقننا القيم والمثل بطريقة التوجيه نعم أو الأمر المباشر بل أنني لا أذكر أنه استدعاني ليقول لمجموعة نصرح كان ها قوانين حمورابي، وإنما كنا نأخذ القيم من ممارسته، من سلوكه. يا سلام. وذلك أذكر موقف لا يزال مؤثر في نفسي. عندما فتح صندوق التنمية العقاري في في التسعينات الهجرية، كان من ضمن شروط التقديم له أن يكتب المقدم أنه لا يملك بيتا. كان الوالد يملك بيت طيني متواضع اللي وصفته لك في حي دخنة نعم فأخذ النموذج وعبى فيه إلا هذه النقطة كتب قدامها أملك بيت طيني في حي دخنة قلت كذا يرد الطلب قال يرد الطلب ولا أكتب غير الحقيقة الله ورفض وفعلا لم يخرج اسمه في الطلب ولم يخرج اسمه في البنك العقاري وتحملنا طبعا نتيجة ذلك الآن بعد تقدم الوالد في العمر إذا تذكرت الضغوط اللي تعرض لها حتى يكتب مثل ما يكتب الناس الله ورفضه أقول الوالد الآن يعيش نعيم الصدق يا سلام الموقف اللي اتخذه عشنا حنا معه فيه كنا صغارا ذلك الوقت وحنا نقول اكتب زي ما يكتبون الناس وهو يقول لا ما عودنا ربنا من الصدق إلا خير الصدق يهدي إلى البر أقول عمق هذا الموقف في نفوسنا أبلغ من الثلاثمائة ألف اللي جت لك اليوم ولو جت لك ما قال الإمام أحمد أما إنها لو أتت لذهبت أيو والله كان يعلمنا القيم ممارسة يا سلوك سلام يا سلام يا سلام كان الوالد في بيت في بيتنا الطيني الصغير جدا والتي حجراتها قليلة جدا كان هناك حجرة خاصة هي المكتبة حارتنا ما فيه بيت فيها فيه غرفة اسمها مكتبة إلا في البيت يعني الحديث إذا الواحد استطلقت الحديث عن والده لا ينتهي استطلقت يتوقف أجل أخذ اتصال إذا تكرمت أيضا من عمان أخوي سالم سالم السلام وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته بسيئكم الله بالخير ورحمة الله, الله, الله معين. مساء الخير حياك الله أهنيك على برامجك الرائع و... الله يحييك أنت لا تهنيني هني ضيوفي على هذه البرامج هم نجومها بل... أنا أولا أهني أهني يموت قناه الرساله على هذا البرنامج الرائع وأتمنى أن يكون من هذا البرنامج الجيد الله يحفظكم يا احسان الدكتور عبد الوهاب الطبيبي انا احبه في الله تحبك الله وبارك فيك وجميعنا على محبته وطاعته ورضاه لأنك دكتور صراحة أنت من الناس اللي زاد من حبي للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك على محمد. يعني البرنامج اللي كان قبل سنتين على قناة رسالة وبتحدث فيه عن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلّى الله عليه وسلم. صوتك الشجي وبمعلوماتك اللطيفة ويعني حاجة شدتني وشدت ناس كثير لهذا البرنامج. فأنا نعم. على قدراتي العادية وعلى مستواي المتوسط يعني أنا لدي حلم كبير دكتور إن يكون من ال... عندي. مؤلف بسيط عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجلس بسلوبك وحبتك، وأتمنى أنك تدعوني إني حققت مثل هذا الشيء، وأيضًا أتواصل معك يعني قد على يدك أحط شيء من هذا القمح البسيط. الله يحييك وفكرة خسنه مشروع مبارك. الله يجزيك مخيرات. الله يعطيك ألف شكر خو سالم زاك الله خير. أنت عندك الآن دعوتين مطلوب مطلوب دعوتين أختنا خديج والأخ سالم فلا ننساهم وما عند الله أكثر يعني نحن نسأل كريما كريما لا يمنع ما عنده وغنيا لا ينفد ما عنده نعم في فاصل ونعود لمحاورنا دكتور كونوا معنا بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم مجددا. أذكر حضراتكم بضيف في هذا اللقاء الدكتور عبد الوهاب الطريري. حياك الله دكتور الوهاب. حياكم الله وحيا الإخوة. والأخوة. ما زلت سعيدا بوجودي معك في هذا اللقاء. ونحن أسعد. الله يحفظك. دكتور خلينا نتكلم شوي عن بعض السفرات سياحة. عندنا بعض الصور الجميلة اللي نبغى نفاجئك فيها. <تصفيق> ما أدري ترضى ولا ما ترضى نطلعها بس إحنا بنفاجئك فيها إذا تكرمت. لفاجعتك فبش... جميلة الله <تصفيق> لكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلينا نشوف الصورة هذه دكتور مع بعض هذه شوف ما شاء الله صورة ممكن تعلق لنا عليها دكتور طبعا هذه الصورة في تركيا والذي خلفي هو جامع آيا صوفيا نعم وهذه كانت يعني الصورة هي بداية المشروع في حياتي آه. اللي هو مشروع السياحة ايوان ومن بعد هذا الموقف من بعد هالوقفة اللي شفتها هذه وأنا بعد ذلك لا أدع السفر وتجوال في, في بلدان الدنيا وقارات العالم وفي كل مكان أزوره أشعر إنه يزداد عمري تسعًا لا سلام نحن لا نستطيع أن نطيل أعمارنا لكن نستطيع أن نعرضها وإذا كنتوا لك عن الجد ما. أقول كان عمره عريض <تصفيق> إنك أحيان تجد بعض الناس عمره مئة سنة لكنهم سنة واحدة مكررة مئة مرة. إيه نعم إيه نعم بينما تجد من هو دونه عمره لكن حياته واسعة وأريضة. فنحن نحاول أن نوسع آفاقنا ومداركنا بمثل هذه السفرات والسفر السياحي هو تفاعل مع المكان الذي يذهب الإنسان إليه. يعني ليس فقط. أطلالة عن بعد هذه يكفي إن الواحد يقلب القنوات، نعم. لكن إن هي تتفاعل مع المكان، مع تاريخه، مع آله، مع... وبهذا يعني تتفاعل المعارف عنده وتزكو. لا تتوقف في الأسفار دكتور يعني إذا رحت بلدة معينة لازم تحو... تحاول تزور كل معالمها وتاريخها. نعم أنا أذكر مرة التقينا بدكتور المنعم العزي مه. اللي هو. محمد أحمد الراشد بالاسم الحراكي فكان فأفادنا أن إذا ذهبت إلى بلد لا بد تزور متاحفها تختصر لك أين عام وأنا أضيف أيضاً ولا بد تتجول فيها بقدميك المدينة لا تعطيك أسرارها إلا إذا تجولت فيها بقدميك أيوة. المعالم المهمة لا يكفي أنك تنظر إلى صورها الدخول إلى هذه المعلمة مثل هذه الصورة مع مسجد آيا صوفيا نعم. أنا عندما دخلت مسجد آيا صوفيا مم. شعرت بمشاعر لم أتذوقها قبل ذلك شعرت بزهو شعرت بعزه صحيح. شعرت وأنا أرفع بصري إلى سقف السقفل. القبة ايه. أنني أتطاول حتى كأنما رأسي يمسق في القبة الله. أشعر بعزة المسلمين عندما فتحوا القسطنطينية يا سلام. أشعر بأنفاس محمد الفاتح عندما دخل كنيسة صوفيا وهي من أقدم الكنائس النصرانية ليجعلها مسجدا <تصفيق> ويبني فيها محرابا ومقصورا هذا الشعور آه آه بما فيه من من زهو واعتزاز عشت أكسه تماما وأنا أدخل إلى مسجد قرطبة في الله <تصفيق> <تصفيق> شعرت بانكسار نفسي وأسى وحزن وتذكرت في مسجد قرطبة العلماء اللي أعرف أسماءهم وأعرف مؤلفاتهم هذا ابن حزم وهذا أبو الروشت وهذا أبو العباس القرطبي وهذا أبو الله. عبد الله القرطبي المفسر وهذا ابن عبد البر وهذا وهذا هؤلاء دفعت قدامهم في هذا المكان هؤلاء عطرت أنفاسهم هذا المكان ثم الآن حالة حال المكان إلى هذا الأمر الله يعني السياحة هي تفاعل مع المكان مع أهله أيوة. مع تاريخه مع معالمه ولذلك أصبحت مدمنا لها أنت تستشعرها دكتور يعني أنا رحت زرتها يا صوفيا طبعا لما رحت تركيا، بس ما شعرت بهذا المشاعر <تصفيق> لكن أنت ما شاء الله للك داخل في <تصفيق> برضو نشوف صورة ثانية دكتور هي ضمن برنامجك أيضا السياحي اللي رحت لها <تصفيق> هذه الصورة مع مين دكتور تذكر؟ هذه مع أخي وأبنائي مم. في في الشام في الشام ما شاء الله اللي ورانا هذه من القلاع الموجودة هناك ما شاء الله وهذه صفحة من صفحات السفر نعم وبرضو في صورة أخرى أيضا لك في مصر برضو أنت تحرس كل سنة تسافر دكتور؟ كذا ضيقتها لا أقل سافر في السنة أكثر من سفر ما شاء الله يعني شاء الله. يعني أنا أوزع الإجازة على السنة بحيث يكون في أي. السنة أكثر من سفر والسفر هم يكونوا سافر في الأسفل خمسة فوائد أنا أكتشفنا خمسين. أجل هنا <تصفيق> من العمد ها العمد ها باشا. أيوه هذه في مصر طبعا ومصر أنا قلت في برنامج إنني زرت مصر دخلت مصر فدخلت مصر إلى قلبي وضيعت المفتاح ما تطلعت. <تصفيق> فهذه الصورة في الإسكندرية وهذه قلعة قاية باي وعندما و... زرت مصر كما قلت دخلت مصر فدخلت مصر إلى قلبي ولم تخرج ضيعت المفتاح ولذلك أصبحت أزور مصر شبه سنوي تقريبا ما شاء الله وفي كل مرة تعطيني مصر شيئا من روحها وشيئا من أنسها وشيئا من معارفها في كل مرة أزور مصر أزور أهراماتها الفكرية نعم. والقامات المديدة التي فيها ويمكن في الصور شيء من ذلك في كل مرة أذهب إلى مصر أشعر بشحنة من الحياة الله. ففي مصر الحياة في مصر التفاعل مع الناس بأنس وابتهاج يعلمك المصري أي مصري تلقاه أن الحياة واسعة الله. وفيها فسحة وفيها أنس ويتكلم معك فيضحك حتى ينزل الدمع من عينيه ضحكا مع أنه ممكن ما عنده عشا بكرة وغدا بكرة الله الله الله شعب مصر هذا الشعب الذي أحببته وأشعر بالانتماء إليه لأنهم أخوالي لأن الوالدة هاجر من هناك لما أتابها والد أبونا إبراهيم أتابها من مصر فأتت من مصر بطبيعة المصريين نعم. ولذلك يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم،, وسلم. فألف ذلك أمة إبراهيم أم أمة إسماعيل، ذلك أمة إسماعيل وهي تحب الأنس، الله. هذه الصفة في أمنا هاجر موجودة في المصريين إلى اليوم،, إلى اليوم. شعب نعم. أنيس يحب الأنس، شعب ألف مألوف من ذهب إليهم ألفهم وأليفهم. الله كأنك حلقت دكتور في مصر لما جبنا موضوعه. أنا عندما أتحدث عن مصر يرفع عني القلب <تصفيق> أيضا من ضمن الأسفار دكتور اللي رحت لها كانت في زيارة لك أنت الدكتور سلمان العودة إلى ليبيا <تصفيق> وبدنا نشوف مع بعض بعض تفاصيل هذه الزيارة إذا تكرم الدكتور شوفها مع بعض تذكر هذه الآن نوارت بلادي مرحبا يا عودا مرحبا يا شيء والله يا عودا يوم منزا هذه أثناء استقبالكم في ليبيا هذه في, في بنغازي وهذه الصورة يعني أثرت في نفوسنا وسفحت الدمع من عيوننا عندما أتت هذه الصبايا وجمعهم أطفال يترنمون بآية القرآن وشعرت أنا أن هذولا هم أبناء عمر المختار هذه بلد عمر المختار تمنيت لك الساعة أني ألقى عمر المختار وأقول له يا سيدي عمر القرآن اللي كنت تختمه في أيام الجهاد كل خمسة أيام الله. أبناء أبناءك الآن يحفظونه. الله يا سيدي عمر البلد اللي قاتلت من أجلها تستحق دمك فأهلها أوفياء لدينك في هذه الزيارة وفي هذا المكان في بنغازي ذهبنا إلى أرض عمر المختار. الله وقابلت ابن عمر المختار الحاج محمد عمر المختار. وذهبنا إلى الوادي علينا عمر المختار الوادي الذي كان عمر المختار يقاتل فيه دخلت هذا الوادي وشعرت كأني أشم كأني أشم أثر المجاهدين هنا الله أشم عرقهم أشم دماءهم هنا كانوا قلة قليلة تقاتل على شعار عمر المختار نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت الله لكني شعرت بأن جهاد عمر المختار كان جهادا لشعب يستحقه ولأرض تستحقه وقبل ذلك لدين يستحقه الله هذا المجاهد الذي كان يحفظ القرآن <تصفيق> في أيام الجهاد ويختم القرآن في أرض الجهاد في أيام الجهاد كل يوم خمس مرات وجدنا شباب يحفظون القرآن برواية قالون فإذا ليبيا هي بلد المليون حافظ الله. هذه الرحلة فتحت قلوبنا على وطن من قلوب لأننا رأينا رجالا في صلادة جباههم شمم وفي محيى وجوههم وإشراق ابتساماتهم كرم شعرنا نحن قطعنا مسافة خمس ساعات وقلت لأهلنا في ليبيا عندما فتحت باب الطائرة شعرت أنني فتحت باب بيتي ودخلت على أهلي الله الله آه دكتور أيضا في صور أخرى لليبيا وأنت تتحدث عنها صورتين راح نستعرضها مع بعض نشوفها مع بعض ليبيا يقولك يعني من أكثر الدول اللي ما زالت فيها القبيلة والأصالة والعراقة يعني كل من زارها يعني يشعر أنها يعني فعلا من البلدان القليلة اللي حافظت على هذا التراث يعني هناك تجد نعرة العروبة وشيّم القبيلة ومكارم العرب التي كنت تسمع عنها الله يعني هناك الشعب باقي على على على فطرته وعلى سليقته وعلى قيمه وعلى شممه بلد ذهبنا إليه فخطف قلوبنا لأنه وطن من قلوب الله الذكرى يعني أسبوع في ليبيا كان عمرا أجيب كان عمرا دكتور أنت الحقيقة أيضا من الأشياء اللي لفتت انتباهي في إعداد هذه الحلقة زياراتك أيضا لم تقتصر على فقط الأماكن التاريخية ولا على التراث وإلى آخره وإنما حاولت أن تستثمر في زياراتك للبلدان أنك تذهب وتزور أيضا المفكرين فيها والعلماء فيها وعندنا بعض الصور نبغى نتحدث عنها عن بعض الأشخاص وأيضا الصور راح تطلع معنا يعني مثلا في أشخاص كثر يعني زرتهم مثلا عندنا هنا هذه الصورة وإن كانت داخلي هذا مع الشيخ بن عقيل لا هذه خلالها بندل خاصة يعني ليست من بندل السفر نعم نتحدث عنها هذه في صورة لك مع الشيخ الدكتور محمد قطب وأنا الحقيقة لفت انتباهي في الصورة وأنت ماسك ورقة وقلم وكأنك يعني تدون ما تريد هذه الصورة دكتور صدقت طبعا أرجع الأصل الموضوع شيخنا الشيخ محمد قرب بارك الله في عمره ونسأى في أجله آمين. الحديث معه حديث ثري تجربة عمر وحصاد فكر فمعه أظهر بكثير من من الفوائد لكن أرجع الأصل الموضوع اللي هو أن الأصل في السياحة في البلدان ليس فقط رؤية المعالم وإنما زيارة أهل العلم فيها وأهل الفكر وأهل التجربة ولذلك إذا زرت مصر زرت وليس صور عادية هل أنت استطعت أن تصل إليها ولا لا؟ مع الدكتور الوهاب المسيح رحمه الله مع الدكتور مصطفى الشكعة رحمه الله مع الحاج مدبولي في مكتبة مدبولي لا. رحمه الله مع الشيخ أبي العينين شعيشة رحمه الله, الله. كل له ثروة من التجارب وثروة من الفكر وأذكر الشيخنا الشيخ بكر أبو زيت رحمه الله قال لي كلمة ثمينة اه. واستفدت منها وضعتها أمام عيني قال عندما تذهب إلى عالم تذاكره يذاكرك بأحسن ما عنده يا سلام صحيح فعلا يعني عندما وهذه وجدتها يعني عندما أذهب إلى هؤلاء المفكرين أجد عندهم شيء قد لا أقرأ في كتبهم إيه نعم ووأظفر منهم بشيء قد لا أجد في الكتب يعني عندما زرت الشيخ أبو العينين شعيا يعني فتح لي أفهاق واسعة في في نمط القراءة والقراءة وكيف سلك هذا المسلك حدثني عن الشيخ محمد رفعت واللي هو كان نشا ويقلده نعم نعم كان يقول لي الشيخ محمد رفعت صوته ضيق يعني ما يسمعه الا اللي قريب منه صوته جميل لكن مش عالي خامه صوته جميله لكن صوته مش واسع آه. تكلمت عن المقامات وإذا يعني مهتم بهذا الجانب وحتى كان له لقاءات مع السنباطي ملحر رياض السنباطي وتكلم عن المقابات قلت له يا شيخ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كنت متوقع أنه يرتل بالمقامات قال لا دا ما, ما كانش يعترف بالمقامات يقول بل بلاش يزيك بلاميكة بلا فكان عبد الباسط يرتل بذوقه ما هو بالمقامات يا سلام أذكر من الأشياء اللي قالها لنا وهذه طرفة قالها القارئ ولا صاحب المغنى لازم كان يعتني بحنجرته لما يكون عند القارئ حفلة تلاوة تلاقيها قبل منها بيومين يعتني بأكله يعتني بنومه المطرب لما يكون عنده حفلة يعتني بأكله يعتني بنومه إلا مكلسوم كانت تتعشى في سيخ وتروح الحفلة تغاني فكان فيها رحمه الله يعني ظرافه وكان فيها سعد تجربة حتى سألت قلت أي أكبر أنت ولا عبد الباسط وكنت بتوقع أن عبد الباسط أكبر منه قال لا عبد الباسط أصغر مني عجيب عشاء الله كان رحمه الله. الله جلسنا عنده جلسة ترية مثلها عندما جلست مع دكتور عبد الوهاب المسيري أو مع الأديب الكبير الأستاذ وديع فلسطين واللي كان من جيل الرسالة القدامة نعم واستفدت الحقيقة من جلوس معهم كذلك عندما أذهب إلى المغرب أزور مثل الشيخ الأمين أبو خبزة الشيخة عبد الهادي التازي الشيخة ما شاء الله, ما شاء الله شريفة ما شاء الله وهكذا تأتي إلى هؤلاء الرجال تجدهم خزائن فكر خزائن علم خزائن تجربة وتدون يا دكتور يعني هل ودون ما أظفر به أحيانا عندهم وأحيانا ما أدون عنده لأنه إذا شافك تدون يبدأ يتحفظ أي فأحيانا أدون بعد أن أخرج أصحاب الإجازات العالية استجيزهم مثل ما من الشيخ الأمين بخبزة والشيخة شيخنا الشيخ الحبيب الخوجة وغيرهم فاللقاء بهؤلاء هو الحقيقة ثروة ثروة, ثروة هو لازلت أوصي أبنائي بسلوك هذا المنهج نستأذنك في فاصل دكتور ونعود لحديثك الماتة إن شاء الله كونوا معنا بعد هذا الفاصل شكرا الله مجددا ضيفي في هذا اللقاء هو الدكتور الوهاب أطريري تحدثنا وياه حول عدد من المحاور الجميلة الماتعة ونستكمل هذا الحوار مع فضيلته حياك الله دكتور حياكم الله أهلا الله. وسهلا دكتور خلينا نروح نشوف صورة الصورة اللي أنت قلت لنا لا أخروها شوي بو عشان أبو نعلق عليها نعم أنا طبعا قلت أخروها لأن الحقيقة تستحق وقفة مستقلة ولا أريد أن تكون في غمار نعم الحديث نعم هذه الصورة دكتور ما هذه الصورتي مع شيخي العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل أسأل الله عز وجل أن يلبسه لبث الصحة والعافية وأن يرفع عنه الضر آمين, آمين, آمين, آمين شيخي طبعا هو الآن متجاوز التسعين وقريب من المئة وهو الآن في حال يضر أطلب من جميع الأخوة المشاهدين أن يدعو له إن الله عز وجل يكشف ظره ويغافيه. بتأت حلاقي بالشيخ وأنا في الثامنة عشر من عمري تقريبا أو في الس عشر يعني كنت كنت لازلت أدرس في مر في مرحلة الثانوية. أتيت أدرس أدرس عنده في المسجد وهو كان رئيس اللجنة الدائمة المجلس الأعلى للقضاء. ما شاء الله. يعني في ذروة مناصبه مم. العلمية. فاستقبلني بحفاوة وود كنت كان يجلس وليس أمامه إلا أنا الله فلم يستقلني وأنا يعني كنت صغير ما بس الغطرة هذه لم يستقلني أنه يجلس لي ويعلمني من علمه ومن سمته ومن خلقه الله الفترة التي قرأت فيها ليست فترة طويلة لكنها منغرسة في أعماق نفسي الشيخ تزاه الله عني كل خير مربي يربي بسمته بخلقه تعلمت عنده العشق العلم يعني كنت كان نجس في الدرس ثم إذا انتهينا يقول مشيري للبيت ثم يستدعي الكتب ويراجع بعض المسائل اللي قفنا عندها الشيخ لما رأاني الوالد أقرأ عنده فرح كثيرا وطلب مني أني أظهر له تقديري نعم. قال لي ماذا لا تقبل يده طبعا هذا شيء ما, ما كنا تعلم عليه فلم أعردت أن أقبل يده ارتبقت فلم أفعل فمسكي الواد قال لي ماذا لم تقبل يده ألم تعلم أن من علمك حرفا كنت له عبدا فكنت أقبل يده وأقرب له حذاء فأعامله كأب وعاملني كابن قبل أن يعاملني كتلميذ وأن يعاملك يا شيخ الشيخ عبد الله بن عقيل حفر مجرا في حياتي في التعليم كانت فترة قصيرة لكنها فترة أعتبر أنها عميقة في النفس لأنني رأيت فيها أخلاق الكبار عندما تعرفت عليه شعرت أني تعرفت على الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. الله أخلاقه سمته أريحيته قربه لمن حوله إذا كنت في يوم الأيام كنت أقرأ عليه لوحدي فقد أسعد الله أني رأيته مأم وقبله طلبة العلم يأتونهم من الكويت ومن الشام ومن أسقاع المملكة من الحجاز ومن النجد ومن الشرقية يحتشدون عنده فينالون من علمه وسمته وتربيته وإجازته والشيخ أجازنا فهو يحمل إجازة عالية فأجازنا بمروياته عن شيخه الشيخ أبو وادي والشيخ أبو وادي آتى بإجازاته من الهند وبين إجازته لنا وإجازة الشيخ أبو وادي أكثر من نصف قرن وبين إجازة الله. أبو له وإجازة الشيخ نذير حسين أكثر من نصف قرن. ما شاء فما بين الإجازتين فالإجازة إجازته لي في هذا القرن القرن الخامس عشر وإجازة أبو وادي له إجازة الشيخ لا في القرن الرابع عشر وإجازة الشيخ نذير حسين لأبو وادي في القرن الذي قبله فكاد كل إجازة في قرن فالشيخ بارك الله في عمره ونسأ في أجله ونفع بعلمه فهنيئا لنا بالشيخ ونحتسب له الهناء بأجر الله العظيم على تعليمه وصفره على طلبة العلم نأخذ أيضا صورة أخيرة دكتور في لقائنا وعندنا محاور بس نأخذ هذه الصورة نبغى نعلق عليها ايضا انت ما زرت فقط الاماك الدول وانما ايضا زرت مكة شبرا شبرا فنبغى نشوف هذه الصورة مع بعض ونعلق عليها دكتور طيب هذه الصورة دكتور مع بعض نشوفها مع بعض هذه الصورة دكتور وأنت تسجل برنامج فيها وقتها؟ هذه صورة هي جزء من من من من مسار سر سرته أتبع فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أيوة. حاول أن أقف في كل مكان وقف فيه وأمر بكل في مكان مر به ولذلك خرجت من من من المدينة إلى العقيق حيث نزل إلى ذي الحليفة مررت بوادي عسفان وسافر. وبجمدان جبل جمدان الذي مر به وقال هذا جمدان سبق المفردون. إلى أن وصلت إلى هذا المكان هذا المكان فيما أحسب هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة الله هذا هو مكان تقريبا مكان موقف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الله يوم عرفة ختام جميل لهذه الحلقة أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الحديث عن الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف فيها وقوف مؤثر ولذلك تأثرت نفسي وأنا أقف في كل مكان وقف فيه يعني أنا وأنا في وادي عسفان أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي صلح بكر صلح. يا أبا بكر أي وادي هذا قال يا رسول الله هذا وادي عسفان قال كأني أنظر إلى هود وصالح على بكرين أحمرين يمراني بهذا الوادي يا يأماني هذا البيت يلا. كنت أكتب وأنا في ذاك المكان أقول كأني أشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في هذا المكان هذا وادي عصفان الذي مر به هذا جمدان الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا جمدان سبق المفردون هذا المكان <تصفيق> الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله على ناقته رافعة يديه إلى صدره من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس وقد رفع يديه إلى صدره كمسألة المسكين في حال من التضرع والسؤال واللهف حتى أنه عندما اضطربت به ناقته فسقط خطامها تناوله بيد وأبقى اليد الأخرى مرفوعة يدعو بها الحقيقة المكان الجغرافي هو وعاء الحدث التاريخي نعم. ولذلك أرى أن تتبع الأماكن النبوية هي سنة النبوية علمناها النبي صلى الله, صلى الله عليه والسلام. وسلم عندما مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران منصب من هذا الوادي له جوار إلى الله بالتلبية إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بموسى في مكان موسى إذن أنا عندما أذهب إلى المكان الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم أستنطق المكان أستنطق التاريخ أستجيش حبي لرسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم أشم عبق أثره أتذكر طاها حسين عندما زار المملكة طلب أن يذهب إلى العمرة نعم فلما ذهبه قال أوقفوني في مكان وقف فيه النبي صلى, صلى, الله صلى الله عليه وسلم فمره بشميسي <تصفيق> اللي هو مكان الحديبي فلما أوصلوا به كان يقاد طبعا كفيف قالوا هذه الحديبي التي حصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فجث على الأرض ومسك التراب ورفع حتى قربه قال إني أشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي طه حسين فكيف بنا نحن الذين نعلم ورثنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا سنته وسيراته ينبغي أن يكون لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم عمق في نفوسنا ولذلك هذا الموقف الذي رأيته سجلته في كتابي كأنك معه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم مصورت وف الأماكن نعم مصورت كل مكان تاريخي في هذا الكتاب ثم أخرجت خرجت في فيلم حجة الوداع الحديث عن النبي صلى الله عليه, صلى وسلم عليه وسلم حديث تنتعش له القلوب وذكرى تحيا بها النفوس والله. فصلوات الله وسلامه وسلم. وبركاته على إمامنا وسيدنا سلم. وحبيبنا سلم. وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله الله والحديث معكم لا يومان الدكتور وحديث ماتع وجميل أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذه الحلقة شكر الله لك نلت. وشكر للإخوة والأخوات المشاهدين الذين يحتملون هذه الساعة لا والله كنت آه. يعني خفيف جدا على القلوب شكر دكتور. الله دكتور شكرا جزيلا ساعتك. الشكر موصول لكم أيها والأخوات في الغد بإذن الله تعالى مرور 44 عام على إحراق المسجد الأقصى ولاجل ذلك ستكون حلقتنا هنا مختلفة سيكون معي ضيوف أيضا مختلفين أكثر من ضيف سيكون حوارنا بإذن الله حول هذه القضية وهي مرور أربع عام على إحراق المسجد الأقصى. تقيكم في الغد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.